الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة ثم عرفه ثم بين أنه على مراتب ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان وشرع في بيان أركان الإسلام الخمسة وبدأ بي الشهادتين فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية ثم فسرها قال ومعناها اي معنى هذه الكلمه لا اله الا الله لها معنى اولا قلنا هي جمله جمله اسميه الا اذا لها مفهوم لها مدلول وهذا المدلول يؤخذ من جهتين يعني من قاعدتين اصريين اولا قاعده شرعيه وهي مقدمه وثانيا قاعده لغويه واللغه هنا لم تخالف الشرع لم تخالف الشرع فتواطأت حينئذ القاعدتان اللغويه والشرعيه فكان اجماعا شرعيا وكذلك اجماعا لغويا لان الاله بمعنى المعبود ولذلك قال لا معبود بحق الا الله وان كان بحق هذا فيه نزاع من جهه اهل اللغه لا في حذف وانما في تقدير غيره وهو قولهم في الوجود الا الله ثم بينا حقيقه هذا التفسير كذلك تاكيدا للمعنى السابق لا اله نافيا نافيا هذا حال من لا اله يعني اقول لا اله حال كون نافيا حال كون نافيا وهذا تفسير للا لانه نافيه وهي نافيه لليل الجنس بمعنى انه لا يصدق فرد من افراد مدخولي لا لا وجود له البت لا نافيا لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله الا الله مثبتا العباده لله وحده لا شريك له في عبادته كما انه لا شريك له في الملك ثم قال وتفسيرها الذي يوضحه يعني من جهة الشرع وإلا بيّن تفسير معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله هذا تفسيرها وهذا معناها لكن يليدي السؤال هل هذا التفسير جاء من جهة أهل العلم أو أنه من جهة الشرع فراد أن يبين ويؤكد أن هذا المعنى ليس من اجتهاد أهل العلم بل لا يحل لي مجتهد أن يجتهد أصلا في مدلول هذه الكلمة بل معناها مطبق عليه من جهة الشرع بياناً وإضاحا وكشفا وتفسيرا وتفسيرها الذي يوضحها أي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله تفسير شهادة أن لا إله إلا الله الذي بينها بيانا تاما من القرآن بينها بيانا تاما يعني ليس بيانا ناقصا يعني البيان قد يكون فيه بعض الإشكال أو بعض اللفظ المشترك ولذلك قد يتنازع بعض العلم في مفهوم كلمة في القرآن أو لا خلاف سائغ في بعض الكلمات التي لا تتعلق بها أصول التوحيد نحو ذلك قد تقع فيها شكال بين العلم قديما وحديثا لكن بالنسبة لي التوحيد وما يتعلق به هذا البيان فيه بيان تام يعني ليس فيه نقص بوجه من الوجوه وكذلك غير ليس فيه نقص بوجه من الوجوه إنما الحكمة أراد الله عز وجل انه قد يجمل لفظا في بعض المواضع دون دون بعضه قال فانه تعالى بينها في كتابه في غير موضع في غير موضع يعني نص على المعنى في مواضع كما انه نص في بعض المواضع على اللفظ فلا اله الا الله جاءت في القران على مرتبتين جاء لفظها وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا ان اعبد جاء لفظها من كان فعبدون هذا يعتبروا كذلك كالتفسير وقد يأتي لا يأتي لفظها وإنما يأتي ماذا معناها كالآية التي ساقها المصنف رحمه تعالى قال فإنه تعالى بينها في كتابه في غير موضع وجاء هنا البيان مسندا إلى إلى الكتاب لأن التوحيد كما هو معلوم بين في العهد المكه وهو أصل الأصول حليذ لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلا هو التوحيد قد بين على وجه كمان وإنما كان في المدينه ما يتعلق به بالشرائع كل ذلك ما قرره تيمير رحمه الله في موضع ان النسخه انما يتعلق به بالشرائع وهو قليل في مكه وانما هو الكثير في في المدينه فعاصل الدعوه كان قائما في مكه على بيان التوحيد والدعوه اليه وبيان الشرك والتحذير منه هذا العصر وتم فروع كذلك شرعت في مكه لكنها ليست هي بالاصاله انما العصر فيما يتعلق بالتوحيد ولذلك اذا جاء البيان هنا والنظر في معنى لا اله الا الله انما يذكر اهل العلم ابتداءا ماذا ما يتعلق بالقران ثم ايات واضحه بين لا مزيد عليها واذا جاء في السنه فانما ياتي ما هو موافق لها وقد يزيد بعض الشروط المتعلقه ب لا اله الا الله ولذلك اكثر ما يذكر في ضمن احاديث الى هذه الايات هي الاحاديث التي ورد فيها التقييد من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه من غير شك الى اخره هذه فيها تنصيص على ماذا على الشروط والقيود الاركان التي لابد من اعتبارها في فهم لا اله الا الله فيضم هذا الى ذاك قال فانه تعالى بينهن بين الشهاده في كتابه في غير موضعين ولم يكل عباده في بيان معناها الى احد سواه ما اجمل هذه العباره ينبغي ان ان تحفظها وتجعلها قاعده واصلا في بيان حقيقه التوحيد وفي بيان ليس خاص بالتوحيد بل في بيان حقيقه التوحيد والاسلام والايمان والشرك والكفر هذه الفاظ جعلها الله عز وجل فيصلا بين البشر مؤمن كافر ما الذي يميز هذا عن ذاك الله عز وجل ليس فلانا ولا فلان وانما يكون المرجع الى الى الكتاب والسنه حينئذ ان نضع في اعتبار مفهوم مؤمن الذي هو متفرع عن الايمان ومفهوم كافر الذي هو متفرع عن الكفر فرق بين النوعين فنيد المرد ذلك كله الى الى الكتاب والسنه ولذلك هذه قاعده مهمه جدا ولم يكل عباده يعني الله عز وجل لم يجعل لعباده او لم يجعل عباده يرجعون في معنى التوحيد وبيان حقيقه التوحيد وبيان حقيقه الشرك والكفر بالله تعالى لم لم يجعل لاحد من البشر كائنا مكانه وانما بينهم في كتابي اتم بيان ولذلك نقول ان التوحيد واضح اتم الوضوح واذا حصل خلل في الاصول ثم ماذا ثم خلل في الناظر ثم خلل ال... كذلك ما يتعلق بالكفر والشرك هذا واضح اتم الوضوح كوضوح التوحيد لا فرقه بينهما البتة والقول بان الكفر والتكفير هذه من المسائل الغامضه التي غمضت على كثير من اهل العلم قل هذا كله باطل كله مصادم ليه للنصوص إن كان المعني به وليس هذا المعنى باب توسيع في العباره فقط ان كان المعني به بعض الافراد التي تنازع فيها اهل العلم يكفر او لا يكفر ونحو ذلك الزكاه والصوم والحج قد قال لكن ليس هذا المقصود انما المقصود ما يتعلق باصل الاصول فالتوحيد واضح اتم البيان والاضاح وكذلك الكفر واضح اتم ليس فيه غموض البتة وانما حصل غموض عندما عندما الحرفه في المنهج في فهم كلمه التوحيد وفي فهم كلمه الايمان وفي فهم نقيض كل منهما الشرك والكفر لما حصل عندهم ارتباك وحصل شيء من الدخن من جهه المرجئه والجهميه التي قد تغلف ببعض العبارات ونحوها وجهه ثانيه تعلق بالاشخاص بفهم فلان وفلان لما كان امر كذلك حين حصل خلل عند الناس والا لو رجعوا ابتداء الى الكتاب والسنه لوجدوا لو ان الاسلام ومفهوم الاسلام والايمان ومفهوم الايمان والشرك والكفر انها من اوضح الواضحات منوضح واضحا لكن لما قالوا فلان قال قيد والى اخره وقعت اشكالات عند عند الناس هذا هو السبب في كونهم قد اعتقدوا ان هذا الباب غامض وان فيه دقه هذه يعجز عنها حتى بعضهم يقول كبار العلماء يعجز عن ضبط باب الكفر والتكفين ان هذا باطل من ابطل الباطل هل غمض على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس ابن عمر هل كان باب التكفير غامض عليهم هؤلاء اعلم اهل الارض والمسائل هذه من اوضح الواضحات فاذا كان التوحيد واضحا ووضوحه وبيانه اتم وضوح نقيضه كذلك لا فرق بينهما لا فرق بينهما اما من يدعي وهذه حتى تجد بعض طلبه العلم الذين على منهج صحيح ان التوحيد واضح عنده وتم الوضوح واذا جاء في الكفر فاذا به عنده اشكالات ونحن نقول الذي يفهم التوحيد على وجهه يفهم الكفر أو لا لأنه نقيضه كل ما تقوله من أصول في باب الإيمان نقيضه الكفر في باب الكفر لكن الإشكال قد يلتزم بعضهم قد لا يلتزم هنا الإشكال وهو ماذا أنه قد يلتزم أصولا يدخلها في مسمى الإيمان ثم إذا جاء في باب الكفر قد لا يلتزم حين أن الخلل عنده ليس الخلل في التعصيل لذلك انظر للعالم دائما حتى الكبار اما انظر الى التاصيل لا الى التنزيل لماذا لان التاصيل مرتبط بالدليل اذا ناقش المساله وتكلم عنها ومدلول وكذا وقال ابن عباس هذا تاصيل يسمى حينئذ يطلق وتاتي الاطلاقات واذا جاء يعامل الجهميه او يعامل المرجئه او يعامل اشاع فإذا به يقع عنده خلل لماذا لانه فرق بين التاصيل وبين التنزيل عنيد أن يفهم أن التنزيل شيء آخر غير التأصين وهو كذلك في المسائل الخفية فقط في المسائل الخفية فقط عنيد هذا نرده إلى التأصين كذلك يعني الاستثناء في التنزيل في المسائل الخفية هذا نرده إلى الأصر فنقول الأصر في من تلبس بكفر أنه كافر إلا إذا للاستثناء صار في ماذا في الأصر إلى في التنزيل فلا يقول أن قائل هذا الطراب من أيها العلم كيف هذا التطاربون أنتم في هذا ما يقول له انت اولا تفهم الاصل ما هو الاصل فيما يتعلق بالشرك انه مشرك هذا الاصل حينما الذي يستثنى لا يستثنى شيء البت لا يستثنى شيء فيما يتعلق بما هو سوى عباده غير الله تعالى ان فرقنا بين الكفر والشرك قلنا الكفر كذلك في المسائل الظاهره لا يفرق الا بين حديث عهد كان في قريه النائيه والمسائل الخفيه هي التي يقال فيها ماذا تحقق شروط انطفاء الماء مع كون الطائفتين وقع في الكفر يعني حتى الذي يعذر مثلا انكر انكر وجوب الصلاه الخمسه لكنه حديث عهد فيه بكفر حينئذ لا نقول ان لم يقع في الكفر لا نقول وقع في الكفر وقع لكن لم يقع الكفر عليه لم يقع كفر كذلك المسائل الخفيه لو انكر اجماعا من المسائل المجمع عليها في في المواريث مثلا كما يمثل أهل العلمية حينئذن لو أنكر عمي ذلك ولم يبين له بعده نقول وقع في كفر لكنه لم يقع الكفر عليه من قال الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان هذا كفر وفي أصل يعتبره كفرا حينئذن أنكر ماذا أنكر إجماعا وأنكر ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس بيّن أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول هذا وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه اذا كلام المصنف رحمه الله هذه قاعده مهمه جدا التوحيد بينه الله عز وجل لم يكل عباده لم يلجئ ولم يحوج عباده الى احد من البشر كائنا ما كان وانما نرجع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم والى ما فهمه الصحابه رضي الله تعالى عنهم في من كتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يكل عباده في بيان معناها الى احد سواه والعجيب المسائل التي وقع فيها خلط عند المعاصرين انهم يلتفتون الى كلام الجويني والغزالي ومن سار نحو في مسائل التكفين ولذا اجتاد حتى بالمؤلفات في, في الكفر ونحوه يقول قال الجويني وقال الغزالي وعرف الكفر هو لم يعرف الايمان اصلا كيف يعرف الكفر صحيح هو عنده خلط هو مخلط في في فهم لا اله الا الله التي اوضح كيف ياتي يقول قال الغزالي كذا وقال الجويني كذا ثم اتي به ابن حجن هيتمي والاخره المبتدعه المبتدع هؤلاء مبتدعه قطعا لا كلام من مساله اخرى هي التي باشكال مبتدعه هؤلاء لا لا نعرج عليهم ابدا في مسائل الاعتقاد لا في التوحيد لا في مسائل التكفين لا في مسائل الشرك وانما قد نحتاج لقول بعضهم لبيان ان حتى المخالف قد نص بهذه المساله ما قدمناه عن الغزالي وغيره اما اذا جئنا نوصل المساله ونبين حقيقه مفهوم الشركه وحقيقه مفهوم التوحيد لا نحتاج الى هؤلاء المبتدعين والضلال هؤلاء ما فاهموا الدين اصلا جعلوا في هذه المسائل المعتقد عندهم ليس الاصل فيه الكتاب والسنه وانما العقل والنظر والاتباع ل فلان وفلان فليس عندهم تعظيم للحق وليس عندهم تعلق بالكتاب والسنه ودل ذلك علينا لا لا يلتفت الى مثل هؤلاء قال رحمه الله التفسير والذي وضحها قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء من ما تعبدون اخبر تعالى ان عبده ورسوله وخليله امام الحنفاء ووالد من بعده من الانبياء انه قال لابيه اذر اذر ابو اذر جاء النص بذلك وبعض المفسرين يقول عمه الله عز يقول ابي وميقول عمه كيف هذا ها ما يقبل هذا الله وعد قال لابيه اذر هكذا في الانعام ابيه اذر فابوه هذا الاصله اما عمه هذا يحتاج إلى, الى نص قال اذ قال لابيه اذر وقومه اهل باب وملكهم النمرود وكانوا يعبدون الاصنام انني براء اي بريء لان براء هذا مصدر يحتاج الى, إلى تاويل يعني كيف كيف نفهم المراد هنا فاراد ابراهيم عليه السلام ان يبين انه قد تلبس بالبراءه وليس المراد انه اخبر عن براءته وان اذا قلت لك ثم فرق بين الشرك وبين فاعل الشرك ليس المراد من الشرع فقط ان تتبر من الشرك فقط وانما من الشرك ومن فاعل الشرك فهل المراد هنا البراءه فقط او كذلك انه اتصف بها ثانيا لا شك ولذلك اولا براء هنا بماذا ببريء قال انني براء اي بريء براء مصدر وضع موضع النعت لذا يقال لا يثنى ولا يجمع على القاعده المعروفه قال الجوهري وتبرات من كذا وانا منه براء وخلاء منه يعني معنى البراءه ما هي ان يتخلى وان ينقطع قطعا كليا واصل البراءه قائم على قطعه على على قطعه بمعنى انه يقاطع المعنى المصدر الذي هو ماذا الشرك مثلا وكذلك يقاطع من تلبس بي بالشركه فاللفظ يدل على المعنيه قال مما تعبدون مما تعبدون اي من الاوثان وهذا فيه معنى لا الهه ابراهيم عليه السلام جاء هنا بماذا جاء بمعنى لا الهه ولم ياتي بلفظ لا اله الا الله ولذلك قال انني براء مما تعبدون هذا فيه معنى لا الهه اذا من الذي فسر لا الهه الله عز وجل على لسان خليل ابراهيم عليه السلام قال الا الذي فطرني فانه سيهدين الا الذي فطرني هذا في مقام الا الله اي ابتدى خلقي وبرااني برااني الباري من اسماء الباري جل وعلا وفيه معنى الا الله الا الذي فطرني الاستثناء في الاصل متصل استثناه هنا الاصل فيه متصل قيل منقطع لكن اصله انه متصل لانهم عبدوا الله مع الهتهم الا الذي فطرني فابراهيم لم يتبر من خالقه جل وعلا ولكن اراد الاشاره الى ماذا الى انهم عبدوا الله الذي فطره وفطرهم وعبدوا معه غيره فتبر من الهتهم ومن الهتهم من الله عز وجل فاستثنى ذلك اذا الاصوب بالاستثناء انه ماذا انهم متصل قال الا الذي فطرني اي ابتدى خلقي وبراني وفيه معنى الا الله فدلت الايه على ما دلت عليه لا اله الا دلت على ما دلت عليه لا اله الا يعني دلت الايه يعني الايه مدلول لا اله الا فلا اله الا الله دالن ها سئ لا اله الا الله دالن ما قال ابراهيم انني براؤ من ما تعبدون الا الذي فطرني مدلول فرق بين الدال والمدلول قال ولهذا يقال لله في هذه الكلمه النافيه للجنس من رفع النافيه لي للجنس يقال لا جار ومجره لا ال لام حرف جر ولا هي حرف ودخل الحرف على الحرف والجواب ان لا هنا صارت علما صارت علما لا اله لا نافيه للجنس ولان نافيه الجنس هذه بالاجماع حرف ودخلت هنا ماذا لا اللام دخلت اللام عليهم حنيدي نقولها دخل حرف على حرف وعند النحاة لا يجوز دخول حرف على حرف لان الحرف من علامات الاسماء فلا يدخل حرفا حينئذ ما وجه توجيهه حينئذ نقول لا لا النافين ليس لا صارت علما صارت علما كما تقول ضرب زيد عمرا زيد مرفوع بضرب ها زيد مرفوع بضرب ادخلت الباء حرف الجر على على ضربه صار اسما نعم صار اسما صار اسما هو فعل في التركيب لكن اذا اخبرت عنه صار ماذا صار اسما قال هنا ولهذا يقال لا النافيه للجنس والجنس المراد به المعنى النكره او ما سمى بالجنس عند المناطق الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو كحيوان مثلا حيوان يثق على على الانسان وعلى الفرس وعلى الى اخره متفق بالحقائق الجواب لا ليست متفقه له لان حقيقه الانسان غير حقيقه الفرس لكن يطلق على كل منهما ماذا انه حيوان يعني فيه حياه هي روح ذا روحا هل يمكن نسمى ماذا يسمى جنسا والنوع اخص منهم كرجول يطلق على كثيرين متفقين في الحقائق ك رجل هذا يسمى ماذا سمى نوعا لانه يطلق على عمرو وبكر وخالد وكل متفق بالحقائق قال هنا يقال لله النافيه للجنس عند النحاهه يعني تسمى كذلك لا التبرية لا موه Это فيه نظر لا موه تبرية ليست لا من هي لا لا التبرية يعني تسمى لا من الجنس تسمى لا النافية للجنس وتسمى كذلك لا التبرية لأن فيها ماذا فيها معنى البراءة تبرأ من كذا قال فالخليل عليه السلام تبرأ من آلهتهم سوى الله ولم يتبرأ من عبادة الله والله بل استثنى من المعبودين ربهم استثنى من المعبودين رب لانه معبد الله تعالى وعبد غيره حينئذ استثنى الله تعالى بانه لم يتبر منهم بل امن به الا الذي فطرني فانه سيهدين اي يرشدني لدينه القويم وصراطه المستقيم وقد امرنا تعالى ان نتعثى به بابراهيم عليه السلام كما قال تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قال لقومهم انا براءو منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم اذا لابد من ماذا من الجمع بين هذا الخصان اولى واضحه اولى ما تحتاج الى اي لا تفسير الايه بنطقها بتلاوتها بقراءتها وكفرنا بكم يعني ها صرنا اصدقاء ما معنى كفرنا بكم يعني اعتقادنا كفركم هذا معنى كفرنا بكم اعتقادنا كفركم وماذا ماذا صنعوا وقعوا في الشرك الاكبر اشركوا بالله تعالى اذا ايه واضحه بينه تدل على ماذا على هذا المعنى قال واجعلها كلمه باقيه في عاقبه لعلهم يرجعون اي وجعل كلمه التوحيد وهي لا اله الا الله باقيه مستمره في نسله وذريته تفسيرا للنسل يقتدي به فيها من هداه الله من ذريته لعلهم اي لعل اهل مكه وغيرهم يرجعون الى دين ابراهيم الخليل ابراهيم الخليل والكلمه هي لا اله الا الله باجماع المفسرين فعبر عن معنى لا اله بقوله ان لي براا مما تعبدون عبر عن معنى الا الله بقوله الا الذي فطرني اذا من فسر لا اله الا الله فصلى الله عز وجل فيما حكاه عن ابراهيم هذا امام الحنفاء اذا لا ناتي لعالم قال كذا وقال كذا الى اخره لا تقول اشك ال علي قول فلان مع طلبه العميد ابوينا لو اصل قال نعم كلامك صحيح لكن يشك ال علي قول فلان من رسولك انت وانا اشك ال علي من من رسولك انت رسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الا فلان وفلان ها لا ينبغي هذا السؤال بدعه هذا السؤال هذا يعتبر من البدع عندما يبين وتقول كلام واضح صريح لا اشك له في ثم يقول لك ان اشك ال علي كلام فلان اشك ال عليك لماذا لانك جعلته اصلا جعلته اصلا والاصل ماذا ان تجعل فرعا فعينئذ لا يشكل عليك في قوله في اصل المساله لماذا خالف لما خالف هذا الاصل اذا رت تبحث فابحث في هذا اما يشكل على هذا التعصيل قول كذا وكذا هذا ما ينبغي ان يقال هذا من البدع ولا ولا يلزمك اذا وجدت كلام من العلم يخالف اصلا منه. من من الاصول لا اذا ان تبحث لماذا ولماذا الاخر ليس بلازمه ليس بلازمه ان تبحث عن عن سبب لماذا خرج عن الحق وانما اكل الامر الى الله عز وجل لكن لا اقبل هذا الكلام لا اقبل هذا اي كائن كائن من كان واضح هذا اذا من الذي بين التوحيد الله عز وجل على لسان خليل ابراهيم عليه السلام وهذه الايه واحده تكفي او لا تكفي لان هذه هذه كذلك من امور المشكل عن طلبه العلم يظن ان الاصل لابد من لا بد من ادله متكاثره تاتي بصوره البقره من اولها لاخره والايات كلها في ماذا فهذا النص حتى يستقر لا ليس ليس بصوامي ليس بلازمه بل مثل هذه الايه واضحه بينه تدل على ان لا اله الا الله تفسيرها الذي ذكره الله تعالى عن ابراهيم الخليل شيء اخر لو لم ياتي الا هذا النص لكفى بتقرير هذه المساله اذا اشكل عليك كلامه العلمي اصلا لماذا يشكل قل لا انما ترجع الى الكتاب والسنه قال هنا قال رحمه الله تعالى وجعلها كلمه باقيه في عاقبه لعلهم يرجعون قال فعبر عن معنى لا اله الا الله بقول اني براء مما تعبدون وعبر عن معنى الا الله بقوله الا الذي فطرني إلا الذي فطرني وعدل عن قول الا الله لماذا عدل الى الى الذي فطرني يعني خلقني للاشاره الى ان توحيد الربوبيه اصل فلكونه هو الذي فطر هو الفاطر فطر السماوات والارض هو الذي فطر وخلق هو الذي يستحق للعباده ولذلك قلت لك ان من اعترف واقر بان الله تعالى خالق له قامت عليه الحجه لا عذر له البتة في الشرك ولذلك قاعده هنا لا حجه لمشرك ابدا مطلقا ونص على ذلك البغوي في تفسيره وكذلك ابن كثير لا حجه لمشرك ابدا مهما كان ولا حجه لمن يدفع عن المشرك ذلك ليس عنده حجه البتة لا هذا ولا ذاك يعني هو في نفسه كفر واشرك ولا اشكال فيه ومن لم يتلبس بالشرك وقع عنده اشكال في كون هذا مسلما او لا لا حجه عنده كذلك لا لماذا لانه يجب ان يعلم انه لا يجتمع الاسلام والكفر يجتمعان او لا يجتمعان ثم خلل ولذلك فرق بين ان يحكم الشخص على المتلبس بالشرك بكونه مسلما وبكونه مشريكا ان كان لا يجتمعان وهو مشرك لكن عذر بالجاهل هذا لم يقل به أحد من الموجودين لكن نحن نقوله من باب التنزل قال هذا مشرك ولا شك أنه فارق التوحيد لكن لجاهل يُعذر وفي الآخرة يُمتحن لو قال قائل هكذا في من يعيش بين الملاد المسلمين هذا الأمر خفي معه ولا نستطيع تكفيره لأنه سلم أنه لا يجتمع الشرك مع التوحيد لكن إذا حكم عليه بالإسلام هذا انتقض إسلامه هو لانه معناه ماذا ان ما ما كفر بالطاغوت ما فهمي معنى كفر بالطاغوت معناه جاهلوا بالكفر بالطاغوت لان التوحيد التوحيد والشركه السؤال الذي ينبغي ان تكون الاجابه محدده هل يجتمعان او لا يجتمعان لا يجتمعان قطعا فكيف يجتمعان في شخص يقول هذا مسلم وتلبس بالشرك هذا معناه ماذا معناه انك انت ايها الحاكم جهلت معنى التوحيد وجهلت معنى كفر به بالطاغوت ولذلك انقضت عنده الشهاده نحن لا لا نقر هذا القول لكن من جعله اصلا لا شك في كفرين لانه يدل على هذا المعنى انه لم لم يتحقق بالايات الداله على تفسير التوحيد لم نعرفها واين البراءه التي دل عليها النص اين فمن يكفر بالطاغوت اذا حكمت علي بكوني مسلما لم يفارق الاسلام اذا اجتمع عندنا هذان الوصفان ولم يقل احد من اهل العلم حتى هذا اجماع وقال ابو تيميه وقال ابو نقيم هما نقيضان لا يمكن ان يجتمعا فكيف تحكم عليه بالاسلام ثم هو يعبد غير الله تعالى لم ينقل حرف واحد عن عالم من القرون الثلاثه المفضله من ينازع فلياتي من ينازع المثبت ياتي به بنص عن عن صحابي او تابعين او من اتباع التابعين ان من عبد غير الله يسمى مسلما ينصب بكون ماذا يسمى مسلمان والله عز وجل إنما بين في الكتاب بين أن من تلبس بالشرك وعبد غيره لا يسمى مسلمان لما يسمى ماذا يسمى مشركا وحكم عليه بالشرك في الدنيا والآخرة وهو خالد مخلد في النار فإذا قيل المسألة خلافية مسألة فيها نزاع مسألة محتملة قل طيب ايتي بل بقول ما في باس نتنزل معك ايتي بأقوال عن السلف في هذه المسألة لكن صريح القرآن يدل على ماذا يدل على انه لا يجتمع اسلام توحيد مع شرك البتة ما هو حقيقه الشرك التي نزل القران لبيانها والنهي عنها وما الذي يفعله هؤلاء المشركون اعطني فرقا واحدا بين النوعين ستجد ان اولئك المشركين وهذا لا ينازع فيه منازع انهم اخف شركا من المتاخرين فاذا كانوا قد استحقوا الاسم والحكمه في الدنيا والاخره فكيف بهؤلاء الذين هم اعظم شركا من من المتقدمين والمتأخرون هؤلاء أشهد هذا مسائل أو أصول واضحة بينة يعني تعرف بماذا كيف تضبطها كيف تعرفها تأمل الآيات التي بينت التوحيد كهذه الآية النبي إبراهيم خليل عليه السلام تبرع من المشركين من ذواتهم ومما اتصفوا بهم وليس المرض أنه تبرع من المعبودات فقط ثم العابدين لا إشكال فيه قل يا أيها الكافرون كطاب لمن؟ للكافر لماذا؟ لكونه اتصف بالكفرين قاولني تصاب <تصفيق> بكم كفرنا بكم ثم قال بدا بيننا وبينكم العداوه والبغض هذا وصف لاي شيء بدا بيننا وبين الشركه العداوه فقط او بينكم انتم بينكم انتم ثم بين انه لن تزول هذه العداوه ولن يزول التكفير لهم الا حتى تؤمنوا بالله وحده اولئك ما امنوا اذا النص واضح بين ايه واحده تبين لك اصل الاصيله من اصول التوحيد قال هنا فتبين ان معنى لا اله الا الله والبراءه من عباده كل ما سوى الله براء من عباده كل ما سوى الله واخلاص العباده بجميع انواعها لله اخلاص العباده بجميع انواعها لله كما تقدم فالذي لم يخلص ليس بمسلم يعني. كذا قاعده ما يحتاج الى تدليل الذي ليس بمخلص ليس ب ليس بمسلم فاذا حكمت عليه بانه مسلم ايلذي حصل تناقض اولى ها واضح المساله لا, لا يتصور ان يحكم على من عبد غير الله عز وجل بانه ماذا بانه مسلم فلا يجتمع الوصفان لا يجتمع الوصفان قال هنا وكذلك ابين تعالى معنى لا اله الا الله في ايات كثيره من القران كثير القران ما يكاد تجد صفحات الا وفيها ما يدل على معنى لا اله الا الله اما بذكر لفظها اما بذكر معناها إما بذكر فرض من أفراد الكفر والشرك بالله تعالى الذي بمعرفته تعرف نقيضه وهو, وهو التوحيد قال يتعذر حصرها كقوله وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه إذن أن لا تعبد إلا إياه معناه ماذا؟ أن يعبد الله تعالى وحده فإذا عبد غيره هينئذ وقع في الشرك أو لا وقع في الشرك إذن لا يوصى بكونه موحدا لا يوصى بكونه موحدا كل من عبد غير الله تعالى فليس بمسلم وليس بموحد الإسلام هو عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص حتى ابن قيم رحمه تعالى الذي يسدل بعض ببعض كلامه المتشابه في العذر بالجهل ينص على أن الإسلام لا يعرف إلا بهذا المعنى وهو عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص فإذا لم يعبد الله تعالى بالإخلاص ليس, ليس بمسلم فإذا قيل بأنه مسلم صار مكذبا للقرآن كل من أول إلى آخرين أو لا؟ فاجتمع فيه الوصف بالاتبارين قال رحمه الله تعالى وفيه ألا تعبد ما في معنى لا إلهة وقوله إلا إياه والإثبات الذي أثبتته لا إله إلا الله إذ لا يعبر عن الشيء إلا بمعناه لا يعبر عن الشيء إلا بمعناه يعني ما دل عليه اللفظ لأن هذه الآية كالآية التي ذكر المصنف ما جاءت بلفظ لا إله إلا الله وإنما جاءت بماذا بما دلت عليه اللفظ لا اله الا الله اذا جاء بمعنى دلت عليه لا اله الا هو جاءت ان يفسر حينئذ يفسر اللفظ بمعنى موافق او معنى مخالف معنى موافق هو اراد ماذا اراد ان يشير الى ما عليه الاشاعره ونحويه تفسير لا اله الا الله لا قادر على اختراع الا الله اذا هذا المعنى ليس هو مدلول لا اله الا الله وانما جاءت الايات ببيان معنى لا اله الا الله فالمعنى هو المطابق له واما هذا المعنى ليس ليس مطابقا قال اذ لا يعبرون عن الشيء الا بمعناه بما دل عليه اللفظ والمعنى هنا يعرف من جهه الشرع اذا كان له حقيقه شرعيه واعلم ان التوحيد له حقيقه شرعيه والايمان له حقيقه شرعيه والشرك الاكبر له حقيقه شرعيه والكفر الاكبر له حقيقه شرعيه بمعنى انك اذا اردت ان تبحث تبحث في نصوص الوحيين لا تبحث في الكلام العلمي تبحث في نصوص الوحيين ابتداء وتنظر ما وافقت السانس به من كلامي العلمي اما ابتداء أن تبدا بكلامه العلمي هنا يحصل الخلل وهنا تزل الاقدام ان ينظر في كلام فلان وفلان ويجمع ثم تجد التكفير او الكفر او الاسلام او الايمان في عند السلف او عند فلان كله باعتبار اقوال فلان وفلان ولا تجد قد لا تجد ايه واحده فيما يتعلق بالمسائل قال رحمه الله فبهذا ونحويه تعرف ان معنى لا اله الا الله النفي والاثبات والولاء والبراء والتجريد والتفرید قال النفي والاثبات واضح والولاء والبراء ولا يعني المحبه والبراء البغ كذلك دلت عليه ماذا لا اله الا الله هذا يشير الى ان ليس المقصود اثبات لا اله مصادر معاني احداث وانما تنزل في في في اشخاصها يعني الموحد اذا وحد التوحيد معنا اذا تلبس به شخص صار موحدا صارت المحكام حكم بالاسلام حكم بالمحبه حكم بالنصره حكم الى اخره والشرك له حقيقه اذا تلبس به الفاعل صار مشركا ثم احكام اذا ال ال الانفكاك بين الفاعل وبين الفعل هذا لا اصل له الا بالمسائل الخفيه كما ذكرنا قال هنا التجريد والتفرید هو بمعنى اثبات واو النفي وهذه التفاسير ونحوها ترجع الى معنى واحد هو هو تجريد غير الله عن الاولوهيه تجريد غير الله عن الالهه وتفریدها لله وحده يعني افراده جل وعلا وعبر بالتجريد والتفرید تبع لمقام الرحمن تعالى في المدارج دون كل من سواه والبراءه من تاله غير الله بالكليه لا يؤله غير الله عز وجل لانه لو صرف اليه نوع من العباده فقد جعله اله اذا كل من عبد غير الله فقد جعله ماذا اله والله عز وجل يقول لا وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين وهذا قد جعل جعل اثنين ب10% بالعشر بالعشرات يعبد هذا تارا ويستغيث بهذا الى اخره اذا اين التوحيد اين الشرك التبس على من هذا ها لا يلبس الا اصله يلبس قال رحمه الله ومن اعتقد هذا اصل كذلك من اصول التوحيد ومن اعتقد انه بمجرد تلفظه بالشهاده يدخل الجنه ولا يدخل النار فهو ضال هذا كلام لتيميه رحمه الله وحك عليه الاجماع مخالف للكتاب والسنه اجماع الامه واجماع الامه هذا معلوم من الدين بالضروره ان الحكم بالاسلام ليس معلقا على مجرد لا اله الا الله بل لابد ان ياتي بمعناها ويعمل بمقتضاها ويتنب نواقضها حينئذ يكون ماذا يكون مسلما اما مجرد قول لا اله الا الله لم ياتي في الشرع الا في مرحله واحده وهي انه كافر قال لا اله الا الله وجب الكف عنه ثم ننتظر وهو ما سماه العلم بماذا بالاسلام الحكمي يعني انت في حار لو كان في حرب وقال ماذا لا اله الا الله اسلم دخل بالاسلام حينئذ نحكم عليه بالاسلام ابتداء ثم بعد ذلك نطالبه فاذا امتنع حينئذ من بدل دينك فاقتله والا ان ان وافق واتى بالمعنى والتنب الى اخره وعمل بالمقتضى حينئذ حكمنا عليه بالاسلام الحقيقي اسلام الحقيقي وعليه يحمل حديث اشققت عن قلبه وليس مطلقا هكذا في كل مساله كبيره وصغيره الا شققت عن قلبي قل نعم قد شق عقلي بالدليل الشرعي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني والاتباع ماذا امر ظاهر حكمنا عليه بالاتباع ماذا انه محب لله تعالى وعمل قلبي اذا له اثر او لا اشققت عن قلبي هذا معناه ثم انفصال بين الظاهر والباطن هذا ارجام مغلف قد ينطوي على بعض الناس قد يكونوا على على الجاده شققت عن قلبي قل لا العمل الباطن يسلزم الظاهر معنى انه ماذا انه لا بد ان يثمر اذا كان يحب الله تعالى لابد ان يصلي ام من ذكر لا يصلي ولا ولا يزكي ولا يصوم ولا وليس ثم منهيا الا قد ارتكب ثم يقول يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قول انت كاذب شققنا عن قلبي او لا قل نعم شققنا عن قلبي بماذا بالعمل الظاهر فالعمل الظاهر يدل على, على الباطن اما في مثل هذه قضيه وهو انه لم يحصل منه شيء حتى نحكم عليه وهو انه ماذا انه بمجرد لا اله الا الله ولم يمكن او يتمكن من العمل حينئذ الله اعلم بالبواطن فلو مات حينئذ نصلي عليه ويورث الى ahli ننزله ماذا منزله المسلمين ويعامل معاملة المسلمين لان ما ندري هل قالها صدقه من قلبه اولى الله اعلم حينئذ اذا تكلم وتكلم قلنا اشققت عن قلبي من الذي ادراك كما انكر النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان ثم تفصيلا فيه في المساله انتبه قال رحمه تعالى ومن اعتقد انه بمجرد تلفظه بالشهاده يدخل الجنه ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنه واجماع الامه واجماع الامه ولو تلبس به بالشرك ثم حكم عليه به كذلك من الاسلام هذا ليس ضال فقط هذا كافر يعتبر متدنا عن الاسلامين قال رحمه تعالى وقوله ايه اخرى ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الكلمه قوله يعني قوله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم اي ودليل شهاده ايضا قوله تعالى قل يا اهل الكتاب امر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان يقول لاهل الكتاب اليهود والنصارى هذا الاثر اهل الكتاب اليهود والنصارى تعالوا ايها الامم تعالوا بفتح اللام تعالوا ولذلك هي لازم لان ثم الف محذوفه ثم الف محذوفه تعال ولذلك تقول ماذا تعالوا تعاليا تعالي تعالي القلو لحن تعال اقاسمك الهموم تعالق لحن ابو فراس فلذلك نقول هذا استعاله بفتح اللام الهم الى كلمه واحده لا غير يعني لا تتعدد تطلق والكلمه تطلق على الجمله المفيده يعني في لسان العرب وكذلك في استعمال الشرع كما هنا سواء بيننا وبينكم اي عدل ونصف يعني كلمه عدل وكلمه نصف لا يختلف فيها رسول ولا كتاب وهي كلمه التوحيد نستوي نحن وانتم في فرضيتها فرض على الجميع ووجوبها علينا وعليكم هذا المراد بماذا بكوني كلمه سواء نستوي نحن وانتم في في كونها كلمه عدل وفي كونها فرضا وواجبا علينا وعليكم والتوحيد قائم كذلك ومن المعلوم ان الكلمه هي التي يدعو اليه جميع الناس فانه ليس في الوجود سوى كلمه التوحيد عند الاستقراء والتتبع فانه صلى الله عليه وسلم قال لقريش قولوا لا اله الا الله تفلحوا وهي الكلمه التي تدعو اليها الرسل جميع الخلق قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا اعبودون فتقرر انه ليس كلمه هنا غيرها وقد فسرها تعالى بذلك يعني كانه يستحضر ان من ينازع في معنى الكلمه وهذا لا ينبغي لان الله تعالى فسر هذه الكلمه كلمه سواء بيننا وبينكم ثم قال الا نعبد الا الله فبين ان هذه الكلمه ماذا هي كلمه التوحيد الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا الا نعبد الا الله قال اي لا نوحد نحن وانتم بالعباده الا الله او لا هذا معناها يعني لا ناتي ونوحد احدا الا الله عز وجل فوضح معنى الكلمه فان في قوله ان لا نعبد الا الله معنى لا اله الا الله فتبين ان لا معبود حق الا الله وحده اذا هذه الجمله كالايت السابقه ابراهيم عليه السلام فسر معنى لا اله الا الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فسر معنى لا اله الا الله والذي امره الله عز وجل قل يا اهل الكتاب اذا الا نعبد هذا الامر والتوجيه ابتداء من الله عز وجل اذا لا نحتاج لتفسير احد كاين من من كان قال ولا نشرك به شيئا هذا دخل في في مفهوم قوله الا نعبد الا الله وانما نص عليه من باب التاكيد فدل ذلك على ان الكلم الاولى او الجزء الاول لا يقبل الا مع انتفاء الثاني صحيح الا نعبد الا الله قال ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيء اهلي هي جمله زائده لم تدل عليها الجمله الاولى ام انها داخله فيها داخله فيها لان معنى لا نعبد الا الله لا نشرك هذا معنى عدم عباده ما سوى الله تعالى معناه لا نشرك لان حقيقه الشرك ماذا عباده سوى الله تعالى اذا قول ولا نشرك به شيء هذا من باب التاكيد فهو داخل فيه في سامه اذا اذا اشرك ها انتقضت عنده الكلمه انتقضت عنده يمكن هذا بالنص هذا لكونه نص فيه ان من تلبس به الشرك فهو مشرك ما بعده قال رحمه الله تعالى ولا نشرك به شيئا شيئا نكره في سياق نفي الا نعبد الا الله ولا نشرك بالنصب على انه ماذا معطوف على نعبده ونعبد هذا منصوب بياء قال اي نعم ولا نشرك به شيئا لا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا غير الله عممه مثل بالصليب والصنم طاغوت النار لانه اولا الصليب لكونه خطاب هنا لاهل الكتاب صليب لذلك هو وثن كما جاء في الحديث القي عنك هذا الوثن العدي بن حاتم القي عنك هذا الوثن فسماه ماذا سماه وثنا سماه وثنا لا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا ولا نارا معلوم ان اليهود النصارى يعبدون النار في الاصل لكن اراد المصنفون ماذا ان الخطاب وان كان لليهود والنصارى فليس خاصا به بل هو عام يشمل كل من عبد غير الله وكذلك فما كان في خطابه للمشركين فهو خطاب اليهود والنصارى والعكس كذلك بالعكس قال ولا شيء غير الله بل نفرده تعالى بالعباده وحده لا شريك له هذه دعوه جميع الرسل دعوه جميع الرسل هذا من من الامور الواضحات بل من اوضح الواضحات لا ينبغي ان يقع تردد عند الناظر في مثل هذه المسائل في فهم التوحيد ومتى ينتقض ومتى يتحقق لا يتحقق الا بركنيه على وجه الكمال قال ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله اربابا اي الهه اي الهه لماذا لانه اذا اطلق الرب دخل فيه الاله اذا اربابا اي الهه اي الهه قال ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله اي لا يطيع بعضنا بعضا في معصيه الله كما فعلت اليهود والنصارى هذا ما يسمى به الشرك الطاغ فانت ولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون فان تولوا اي فان امتنعوا وادبروا واعرضوا عن الاجابه الى افراد الله بالعبادهتبه الى افراد الله بالعباده هنا دعوا الى ماذا الى تحقيق التوحيد معنى لا اله الا الله والله عز وجل بين انهم ان تولوا يعني اعرضوا ولم ياتوا بتحقيق هذه المسائل المذكوره في النص قال فقولوا انتم يا امه محمد لهم اشهدوا بان مسلمونا يعني نعلن اسلامنا وانتم تشهدون على هذا قال مخلصون لله بالتوحيد دونهم اي صرحوا لهم مشافهه هذا الاصل ها الا اذا ترتب عليه مسائل لانه من قبيل ماذا؟ من قبيل التصريح بالمعتقد كما مر معنا اي صرحوا لهم شفاهه انكم مسلمون ها وانهم كفار لانه قال ماذا؟ فقولوا اشهدوا بان مسلم فقط والذي قابل المسلم من ها الاخر او نقول الكافر ولا كافر هذا كذلك من الرد التي تلبسوا بها بعض الناس فقولوا اشهدوا بان مسلم اي وانتم وانتم كفار وإنهم كفار وإنكم برآء منهم وهم برآء منكم هذا الأصل متى ما تمكن أن يذكر كفر الكافر فهو الأصل سواء كان يهودياً نصرانياً أو غيره هذا الأصل لماذا؟ لأنه يجب أن يعتقد البراء من هذا الشخص والكلام الآن في الأشخاص ليس كلام في مهيات الحقائل إنما في الأشخاص فالأصل ماذا؟ المفاصلة المقاطعة فمتى ما أنكن أن يذكر ان يوصل ذلك اليه فهو متعين واجب فرضعي ولا يسقط عنه الا ماذا الا عند عدم القدره الا ان تتقوا منهم تقى كما جاء في في النص ولذلك قال وانكم براء منهم وهم براء منكم هذا الذي يحصل به الميز عندما يقال اقلليات تعيش في بلاد الغرب ويستطيعون ان يظهروا دينهم يظنون يظهر يؤذن لا يكفي هذا لابد ان يعلن هذا الاصل المفاصله تكون بهذا وإنما تكون بماذا باعلان ان هؤلاء كفار واننا مسلمون وانهم ان ماتوا على ما هم عليه فهم اصحاب النار ونحن اصحاب الجنه ان شاء الله تعالى امتنا على ما نحن عليه هذا هذه الذي تحصل به المفاصله واما يمكنون من الصلاه ومن من المساجد ومن نحو الصيام وغير ذلك لا تحصل به المفاصله لا تحصل به المفاصله ولذلك اخبرني بعضهم يقولون ماذا البيت الابيض يصلى فيه يصلي فيه لا لا مانع عند من تصلي في البيت الابيض ولا ان تقرا القران ولا ان تسبح لا يمانعونك ولا يعارضونك ولا يقولوا ارهاب ولا اصول ولا غيره اذا قلت انتم كفار وعلن الجهاد علنا صار ماذا صارت المفاصله اذا هذه هي المفاصله تحصل بما يحصل العداء به اذا عادون على امر ما علمنا ان هذه المفاصله التي تحصل ولا يحصل الا بماذا باعلان كفرهم واعلان ما رتبه الله عز وجل على تلك المفاصله اما مجرد الصلاه ونحوها لا يكفي قال اي صرحوا لهم شفاهه انكم مسلمون وانهم كفار وانكم براء منهم وهم براء منكم لنص هذا ويكفي فقولوا شهادوا باننا مسلمون لا نحتاج لا بد ان تتعدد النصوص عندنا حتى نستدل على هذا الاصل اننا لا بد ان نصرح قل لا يكفي النص الواحد وبه كفى قال رحمه الله تعالى وهذا دال على انه لا بد ان تبين الكفار وهذا دالون غير من النصوص ليس هذا النص فقط هذاك غير من النصوص يدل على ماذا دال على انه لا بد ان تبين للكفار حتى يتفهموا ويتحققوا انهم ليسوا على دين قل يا ايها الكافرون ابراء تامه وان دينك خلاف دينهم الذي هم عليه وان دينهم خلاف دينك وان دينك خلاف دينهم الذين علي وان دينهم خلاف دينك اذا برا من من دينهم ومما هم عليه والبراءه ليست خاصه بالكفر فقط او بالشرك لا لابد من البراءه من الشخص ذاته وان لن يتحقق البت قال رحمه الله تعالى ودليل الشهاده ودليل شهاده ان محمد الرسول الله يعني من النقل وام العاقل فنبه عليه القران يعني ثم ادله عقليه وثم أدلة نقلية وأشار المصنف الشيخ محمد رحمه وتعالى إلى الأدلة النقلية وزاد الشارح محش الأدلة العقلية ونكون الآن نحتاج الأدلة العقلية لكن هذه يحتاجه عند النظر المباحثة عند من يجادل وينازح وإلا في أصلها لا يحتاج إليها لأن القرآن أعظم الأدلة ويكفي أنه نقل عن الله تعالى وأما العقل فنبأ عليه القرآن كما ذكر المصنف غيره ومنه قوله ما قدر الله حق قدره أي ما عظمه حق عظمته ومنه ق وقيل ما وصفوه حق وصفه اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى من انزل الكتاب الذي جاء ما انزل على بشر من شيء انكروا قال ابن عباس قالت اليهود يا محمد انزل الله عليك كتابا قال نعم قال نعم قالوا والله ما انزل الله من السماء كتابا انكروا فانزل الله تعالى هذه الايه على احد الاقوال الايه وقول الرجل اني رسول الله اما ان يكون خيرا الناس واصدقهم واما ان يكون شرهم اكذب احتمال الواقع يعني والتمييز بين ذلك يعرف بامور كثيره نبه تعالى على ذلك بقوله هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يعني كذاب فاجل هل انبئكم على من تنزل يعني من تاتنزل الشياطين تاتنزل بتاء اين لكن لثقل حذفت احدى التائين وكذلك يعني هو تنزل في الماضي دخلت عليه التاء التي حرف المضارعه انيتم صار فيه ثقل تاتنزل وحذفت احدى التائين اختلف فيهم اي التائين هي التي حذفت وصاب النها التي حذفت هي اصل الكلمه وحرف المضارعه باقي لانه كلمه به بذاته حرف معنى ومثله ماذا فانت له تصد اصل تتصد دارا تلظ اصلها تا تا لظ اذا نحذف احدى التاءين تخفيفا طيب قال رحمه الله تعالى ومن شهادة الله عليه بقوله قل كف بالله شهيدا بيني وبينكم اني رسوله يعني اليكم ومن عنده علم كتاب يريد مؤمني اهل الكتاب يشهدون ايضا على ذلك ومن حكمته تعالى انه لم يبعث نبيا الا معه ايه تدل على صدقه فيما اخبر به اقامه للحجه فاخبر انه ارسله بالبينات واعظم الايات العقليه هذا القران العظيم الذي تحداهم الله بحديث او عشر صور او سوره من مثله ما عداوه اهل الارض لهم لو كانوا يقدرون على ذلك لما تاخروا تحداهم وكذبوه وتحداه ومع ذلك ما استطعوا ان اتوا بحديث قال علماءهم وفصحاؤهم واستعجاز به ولم يتعرضوا لذلك مع شده حرصهم على تكذيبه ومنه نصرة من اتبعه ولو كانوا اضعف الناس هذا العصر ومنه خذلان من عاداه عقوبته بالدنيا ولو كانوا اكثر الناس واقواهم هذا العصر واذا تخلف الحكمه قال ومنها كون صلى الله عليه وسلم لا يخط ولا يقرا الخط ولا اخذ عن العلماء ومنه ومنها اخباره عن المغيبات التي اطلعه الله عليها فانما غاب عنا او كان قبلنا فلا يعرف الا بالخبر عنه ومنها انشقاق القمر وحنين الجذع ونبوع الماء بين اصابعهم واطعام مئين من صاع شعير مئين هذا جمع 100 وغير ذلك من اياتي المتعلقه بي بالقدره والفعل والتاثير مما لا يحصى كثره وهذه لا يحتاج عامه الناس ان كان جاء بها الشرع عامه الناس يامرون بالايمان والاستسلام للشرع ان وجد شك من احد منهم حينئذ يبين له هذا بمعنى ان الادله العقليه قد تكون جاء بها بها الشرع وهذا الاثر قال ومنها اذعان ملوك اليمن والبحرين وغيرهما لامره للايات التي صحت عندهم عنه فنزلوا عن ملكهم طوعا وكذا كل من تبعه لما بهرهم من اياته يعني غلبهم من من اياته قال لقد جاءكم رسول من انفسكم هذا النص دليل الشهاده ان محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم يمتن تعالى على المؤمنين بارسال محمد صلى الله عليه وسلم اليهم رسولا من انفسهم يعرفون نسبه وصدقه ليس بملك لا يتمكنون من من سؤالهم قال بل بشر يتمكنون من من سؤاله والملك ليس بملك ليس بملك كذلك ليس, ليس, ليس, ليس, ليس بملك لا يتمكنون من سؤاله بل بشر يتمكنون من سؤاله بما شاء من امور دينه ودنياهم وعلى القراءه الثانيه بفتح الفاء انفسكم انفسكم يعني الانفس الاشرف أي من أشرفهم وأكرمهم وأيضا كونه معروف النسل والمدخل والمخرج أمينا صدوقا حتى إنه يسمى قبل مبعثه الأمين ومن كان كذلك فإن النعمة به على العباد تكون أكبر وأعظم قال عزيز عليه ما عندتم أي شديد شاق عليه الذي يعنى أمته ويشق عليهم العنى هو المشقة عزيز عليه ما عندتم أي عناتكم ما مصدرية تأول مع ما بعدها بمصدر قال ويدخلها في الآصاري والاغلال اصار جمع اصره كل ما يثقل على الانسان من قول او فعل والاغلال بمعناها قريبه منها التي كانت عليهم على من سبق من الاثقال التي كانت عليهم قال وقال ابو عث بالحنيفيه السمحه وله شواهد حنيفيه التوحيد السمحه في العمل وقال ان هذا الدين يسر وشريعاته صلى الله عليه وسلم سمحه سهله ومع ذلك فهي كامله كامله وهي كذلك سمحه سهله لكن بالاتباع كذلك ليس بتتبع الرخص وانما بالاتباع يعني ما صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم والعمل به على وفق القواعد المعلومه من الدين حينئذ تكون سمحه كل ما ثبت ولو كان واجبا عينيا على جميع الناس ولو تركوه اثم هذا يعتبر ماذا سمحا سهلا اما تتبع الرخص نحو ذلك وندعي بانه هو السماحه او السهوله هذا باطل قال حريص عليكم اي على هدايتكم يقاذيكم من النام المؤمنين رؤوف الرحيم اي رافته ورحمته الخاصه بالمؤمنين كما ان غلظته وشدته على الكافر يعني جمع بين الامرين لا تنافي بينهما يكون رحيما عطوفا رؤوفا بالمؤمن ويكون بغيضا شديد البغض على على الكافر او لا يجتمعان منفصلين ويجتمعان كذلك في الشخص الواحد المؤمن الذي عنده معاصي هل يرتمى فيه الولاء وه فيحب لطاعته وينصر كذلك لطاعته ويبغض لمعصيته ونجمع بين الأمرين قال ومعنى شهادته ومعنى شهادتي إلا إذا أراد به الحكاية ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وقد تقرر وجوب طاعته بالكتاب والسنة وقرر سبحانه طاعته بطاعته بغير موضع من كتابه ومن عصاه فقد عصى الله ومن عصى الله فله نار جهنم على من اجمع وتصديقه فيما اخبر فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وامين الله على وحيه فكل شيء اخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف وارتناب ما عنه نهى وزجر قال تعالى وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب وما اتاكم الرسول فخذوه ما امركم به وكل ما اتاكم عنه وما نهاكم عنه عين هذا الواجب فانتهوا يعني كفوا عنه وقال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فالتنبوهم انظر ماذا قيد الأمر بالاستطاعة لأنه قد يعجز وأما النهي لم يقيدوا بالاستطاعة صحيح هذا نص واضح بين إذن ما أمر به قد يستطيع وقد لا يستطيع ووجب عليك أن تقوم في الصلاة لا يستطيع كذلك حين ذا يجلس ما استطاع لكن المنهيات تركها ليس فيه الا الكف ليس فيه الا الكف دل ذلك على ماذا على ان كل كف فهو مستطاع صحيح كل كف فهو مستطاع قال رحمه الله تعالى وان لا يعبد الله الا بما شرع لا بالاهواء ولا بدعا فان الاصل في العبادات التشريع رده الى الكتاب وكل بدعه ضلال هذا معنى شهاده ان محمد رسول الله من طريق اللزوم ولا ريب انها تقتضي الايمان به اشهد ان لا اله الا الله ايمانا واقرارا بان لا معبود بحق الا الله واشهد ان محمد رسول الله كذلك هذا الاقرار والاعتراف والايمان فلابد من هذا قال من طريق اللزوم ولا ريب انها تقتضي الايمان به وتصديقه فيما اخبر به وطاعته فيما امر والانتهاء عما عنه نهى وزجر وان يعظم امره ونهيه ولا يقدم عليه قول احد ولا بد من النطق بها من العمل بما دلت عليه اذا لابد من معنى ولا بد من مقتضى واذا كالقول في شهادتي ان محمد رسول الله كالقول في الجزء الاول قال فقولها باللسان دون العمل بما دلت عليه لا يصير به من اهل الشهاده يعني لا يصير مسلما لا يصير به من اهل الشهاده يعني لا يصير لا بد ان يعتقد المعنى وما دلت عليه ولا بد ان يعمل به بالمقتضى لا يصير به من أهل شهادة أن محمد رسول الله كما أن قوله لا إله إلا الله بدون العمل بما دلة عليه لا يصير به من أهل شهادة أن لا إله إلا الله على الحقيقة فأول ما يجب على الإنسان أن يعلم بقلبه علم يقين وينطق بلسانه بالشهادتين ويعمل بما دلة عليه والشروط السابقة التي ذكرها ثمانية فيما يتعلق به شهادة لا إله إلا الله بعينها هي كذلك في سييرنا شهادتي ان محمد رسول الله يعني الشروط معتبره لكلمتين للشهادتين ولا تغري الشهاده الاولى فقط دون دون الثاني فلا بد من اليقين ولا بد من العلم ولا بد من الاخلاص ولا بد الى خ قال رحمه الله ودليل الصلاه اذا انتهى من الادله الداله على الركن الاول وهو ما يتعلق بشهادتين قال ودليل الصلاه والركن الثاني والزكاه وتفسير التوحيد باب التاكيد ايو دليل الصلاه والزكاه فانهما ركنان من اركان الدين الخمسه التي لا يستقيم اسلام عبد الا بهما وكذا في الايه تفسير التوحيد ايضا وهو الاساس الذي لا يستقيم اسلام عبد الا به قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما الا هذه من اعلى صياغ الحصر اذا كانه لم يؤمر الا بما دلت عليه هذه الايه وعظمه التوحيد ايو ما امر الذين كفروا الا لوحد الله ويفرده بالعباده تبي يفرده بعباده لا بد من الافراط والا لم يكن موحدا حنفاء مايلين عن الاديان كلها الى دين الاسلام قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما امر في التوراه والانجيل الا باخلاص العباده لله الموحدين هذا كل امه وما من كتاب انزل وما من رسول بعث الا بهذا وقالت تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وهذا تفسير التوحيد قال ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه يقيم الصلاه المكتوبه باركانها وواجباتها في اوقاتها ويؤتي الزكاه عند محلها يعني بشروطها وهذا هو دليل الصلاه والزكاه وانهما ركنان من اركان الاسلام لا يستقيم بدونهما وكثيرا ما يقرنهما تعالى في كتابه العزيز وجاء النص بذلك ممر حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس قال وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة أي الذي أمر به في هذه الآية الكريمة هو الملة والشريعة المستقيمة قال ودليل الصيام وأنه أحد أركان إسلام الخمسة التي لا يستقيم الإسلام إلا بها والصيام لا يستقيم الإسلام بمعلمة ذا لو لا يتم وهو كذلك لأنه لو حتى عندما نقول بان ذلك الصوم عملا اما اذا جحد هذا كافر طلع من الاسلام اما اذا ترك يريد الله يخرجه من عن من المله لكن مع ذلك الاسلام عنده ناقص او لا ناقص لن يستقيم الا بماذا الا بالصوم قال الذي لا يستقيم الاسلام الا بها قال والصيام في اللغه الامساك وفي الشرع هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع مع النيه في وقت مخصوص من شخص مخصوص يعني مكلف وليس مطلقا وفي وقت مخصوص معلوم شهر رمضان كان هو واجب ومن طلوع الفجر الى غروب الشمس ولابد ان يمتنع عن هذه ونص على الثلاثه لما لان منصوص عليه بالاجماع انه لابد ان يمتنع عن الاكل والشرب والجماع فان تلبس بواحد منها ليس بصائم ها ليس بصائم ها او يعذر بالجهل ها لو اكل وشرب وتغدى وجامع صائم اولى ليس بالصائم القطعا ولو كان جاره عالما ولم قال أنا لا أعلم أنا جاهل اسمحوا لي أنا جاهل في حين ذه يقول ماذا صومك صحيح وقعت في المفطر ولم يقع المفطر عليك صح أو لا هكذا هذا قاعدة هل يس الشرع يعذل بالجهل إذن كان لزاما لزاما أن يقول ماذا وقعت في المفطر ولم يقع المفطر عليك وبقي الصوم صحيح هذا باطن لا يقول به أحد من أهل العلم البتة حتى من يعذر بالجهل في مساله الشرك لو قال له جارك جاء وسالك عن انه جامع وهو يصلي معك قل جمعت ولا ادري انه حرام وهو يعيش بين المسلمين يقبل منه يقول صومك صحيح يقبل ولا يقبل لا يقبل اي شخص يعذر بالجهل ساله هذا السؤال ليس من طلبه العلم تعذره او لا لا يعذر ابدا اذا اذا وقع في في الشرك الاكبر لماذا تعذره صحه توحيده كما ابطلت صومه هناك هو حقيقه شرعيه بوجود ناقض لزمك ان تبطل توحيده بماذا؟ بالاسلام وبوجود الناقه. اما ان تفصل هذه دلع على مثل مبني على الهوى ليست على دليل، مبني على الهوى لا على دليل. قال رحمه الله تعالى: قول تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون امر تعالى عباده المؤمنين من هذه الامه بالصيام لما فيه من زكاه النفوس وتطهيرها وتنقيتها من الاخلاط الرديئه والاخلاق الرذيله وا فُرِضَ في السنة الثانية من الهجرة وذكر تعالى انه فرضه واوجبه عليهم كما اوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه اسوه قال ماذا كتب عليكم والكتب بمعنى الوجوب كتب بمعنى يعني فرض عليكم الصيام كما كتب اي كما وجب حينئذ هل هو في الحكم وفي الكيفيه او في الحكم فقط يظهر انه في الحكم فقط ليس بالكيفيه ليس في الكيفيه قال قال شيخ الاسلام كانوا يعرفونه قبل الاسلام ويستعملونهم كما في الصحيحين يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهليه ثم هو من العلم العام يعني الشريعه الصيام كانت معلومه معروفه حتى عند المشركين العرب فكيف لا يكون التوحيد معروفا هذا باب اولى قال ثم هو من العلم العام الذي توارثته الامه خلفا عن سلف لعلكم تتقون يعني بالصوم لأنه ووصلة إلى التقوى طريق إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات قال رحمه الله تعالى ودليل الحج وأنه أحد أركان الإسلام والحج لغة قصد الشيء وإتيانه وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص لعمل مخصوص معلوم يعني عرف ميناء مزلف الأخير في زمن مخصوص ليس في كل وقت لو جاء وأدى الحج فيه في شوال قال أنا جاهل يقبل أو لا يقبل طبعا لا يقوى منهم قال الرحمن تعالى قول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا حج البيت اي والله لله فرض واجب على الناس على هنا تفيد ماذا تفيد الوجوب يعبر عنها لصول ظاهره في الوجب ليست نصا وانما قد يفهم من وجوبها وهو الاثر ظاهره في في الوجوب قال ولله فرض واجب على الناس حج البيت قصده لاداء النسك فهو احد اركان الاسلام كما هو معلوم بالكتاب والسنه واجماع الامه قال من استطاع اليه سبيلا اي على المستطيع من الناس اذا قال ماذا ولله على الناس حج البيت من من هذا بدل من الناس بدل بعض من كل الناس عام يشمل المستطيع وغير غير المستطيع قال من استطاع المستطيع من وما دخلت عليه تاويل المشتق هنا يعني ما لم وصوله بقوه المشتق لا نقول بتاويل بقوه المشتق اي على المستطيع من الناس ان يحج البيت والاستطاع القدره بنفسه على الذهاب و وجود الزاد والراحله وجود الزاد والراحله هكذا ورود حديث فيه ضعف لكن اعتمدوا الفقهاء وهذا الغير اهل مكه الغير اهل مكه قال بعد قضاء الواجبات عليه و غير ذلك مما هو معلوم في كتب التفسير و والفقيه ومن كفر فان الله غني عن العالمين اي ومن وجد ما يحج به ولم يحج حتى مات فهو كفر به كفر به وقد سمى تعالى تارك الحج كافرا فدل على كفره واذا كان دل على كفره فقد دل على اكديته ركنيته يعني كفر دون كفر هذا الذي عنهم وفي الاثر من مات ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا هذا اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه اذا انتهى ما يتعلق باركان الاسلام الخامسه ما شرع في المرتبه الثانيه من مراتب الاسلام وهو الايمان والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين